واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلها الا الاشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى <تصفيق> الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا يرضى.